هما الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغار وغيره الله ان ياتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فبعث اليهم ملكا فاتى الابرس فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا قال فاي المال احب اليك قال الابل او قال البقر شك الراوي فاعطي ناقه عشراء فقال بارك الله لك فيها فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذ قذر الناس فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال في اي المال احب اليك قال البقر فاعطي بقره حاملا وقال بارك الله لك فيها فاتى الاعمى فقال اي شيء نحب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر الناس فمسحه فرد الله اليه بصره قال في اي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاتا والدا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 اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيره فقال كان كاني اعرفك الم تكن ابرصا يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال ان كنت كاذبا فسيردك الله الى ما كنت واتى الاقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال ان كنت كاذبا فسيردك الله الى ما كنت واتى الاعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاتا اتبلغ بها في سفري فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري خذ ما شئت فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما اجهدك اليوم بشيء اخذته لله عز وجل وقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه من دان نفسه يعني الكيس العاقل دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع او اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث التاسع والاخير عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسال الرجل فيما ضرب امراه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين